وقالت اليهود يد الله مَغْلُولَةٌ قلت أيديهم وَلُعِنُوا بِمَا قالوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كيف يشاء وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ لَدُنْ رَبِّكَ حَقًّا لِّتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ كلما أنقذونا رأى الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.